السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة Arab Podcast ومعكم الأستاذ شادي السيد سلام عليكم وانيا دي تشانل Arab Podcast دميني الأستاذ شادي السيد اليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة التعبيرات المتشابهة أرئيني إن شاء الله كتأكمل نجد كان لبلايلست أمكبانيان ميريب وسنتناول اليوم هذه المجموعة من التعبيرات تدان هارئني إن شاء الله كتاء كان بحس تنتان كومبولان إني لا أدري لا أعرف لا علم لي بالأمر لم أسمع بهذا الأمر كلها بمعنى سايتدأتو أتو سايتدأتو تنتان حال إني تمام طيب طبعا أغلبها سيكون جوابا عن سؤالك لبهم يا أكان جادي جوابا untuk برطنيئاً تمام <تصفيق> جواباً برطنيئاً فمثلا لو قلت لك هل تعرف أين الأستاذ؟ سؤال سهل أبكاه أن داتاو دي مانا أستاذن يا أتو دي مانا جورون لا أعرف أو لا أدري سياتي داتاوي طيب هل نستطيع أن نقول لا علم لي بالأمر أو لم أسمع بهذا الأمر؟ أباكهكمي بسمن جونا كان لا علم لي بالأمر أتوى لم أسمع بهذا الأمر؟ لا لا نستطيع. كملت دا بيسا. لماذا؟ لأن لم أسمع بالأمر أو لا علم لي بالأمر تكون مع الحدث. كميبن من جونا نيا دغن حدث أدت صوته ينجادي. تمام حدث شيء يحدث. تمام صصواتي من جادي حاليا من جادي فمثلا لو قلت لك هل عرفت أن هناك فيضانا في كلمتان مثلا أباك عند توت تن بنجرد كلمتان أقول لا علم لي بالأمر لم أسمع بهذا الأمر سيأتي داء توت تن هل أني مفهوم إن شاء الله مثال آخر شن تهلاين أين هاتفك دمناها بمو لا أدري أو لا أعرف سيتدأتو طيب هل عرفت أن هاتفي قد ضاع أبكه أندتو تنتن أتوبهواها بيسايا هيلان لا علم لي بالأمر أو لم أسمع بهذا الأمر سيتدأتو تنتن حل إني مثال آخر شنته لين أين وضعت الدراجة يا رجل دي مناك متارو متور مотор مотор دي مناك موتار موتور نيا أين وضعت الدراجة نقول نقول لا أدري سيدأته لا أعرف سيدأته طيب ولو قلت لك ديك سيبلنك بدأ يا محمد تركت دراجتي أمام البيت وسرقت آوهي محمد سيدترك موتورك في دفن رمّه دان dia telah دي شوري تمام دي تشوري آ سرقت خلاص فأقول لك حقا لا علم لي بالأمر حقا لم أسمع بهذا الأمر آ بالنار سياتي دقتها وبتنتنقني سيدق نقار تنتنقني تمام إذا كلها بهذا المعنى جدي سموانيا دينان أرتنيا إني خلاص وبذلك ننتهي من تعبيراتنا اليوم نبيدي توكداس كيدا سلاسي انكابانيا untuk hari ini شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في أمان الله